عليهم وللظالين آمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله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 هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من أظلمات لَنْ نُوَّذَّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ أعد لهم أجرا كريما